بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد هنستعين بالله جل وعلا في إكمال قراءة في كتاب الإمام الصابوني رحمه الله تعالى قال ويشهد اهل السنه ان المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى بابصارهم وينظرون اليه على ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله انكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر والتشبيه وقع للرؤيه بالرؤيه لا للمرئي بالمرئي والأخبار الواردة في الرؤية مخرجة في كتابنا الانتصار بطرقها هنا يبين المؤلف رحمه الله تعالى فريقة أهل السنة والجماعة وعقيدتهم أنهم يشهدون بأن المؤمنين يرون ربهم عز وجل بأبصارهم وينظرون إليه يعني في الآخرة مراده في الآخر وأما في الدنيا فإن الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث وحذر من الدجال قال واعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت فالدنيا ليست محل لهذا النعيم وهذه الرؤية وإنما تكون الرؤية في الآخرة قوله صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ترون كما ترون هنا تشبيه كما قال أهل السنة للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي فإن الله ليس كمثله شيء وتشبيه الرؤية بالرؤية يعني عندما يرى العبد القمر يكون القمر في العلو والله جل وعلا في العلو فوق كل شيء وأيضا عندما يرى القمر وهو مخلوق فإنه يراه من غير احاطه لا يراه من جميع الجهات. والله جل وعلا هو الخالق وليس كمثله شيء سبحانه وتعالى وقد قال جل وعلا لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير في احد التفسيرين ما قولين عن السلف في هذه الايه اي لا تحيطوا به تراه ولكن لا تحيطوا به تراه من غير احاطه قال والأخبار الواردة في الرؤيا مخرجة في كتاب الانتصار هذا الكتاب لم يعثر عليه وبالإمكان أن يرجع طالب العلم إلى كتاب الروح عفوا إلى كتاب حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن قيم الجوزية قد أورد هذه الأحاديث وقد بينا علماء الحديث انها متواتره على النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الاخبار حرفها المعتزله ولم يقبلوها وصرفوها عن ظاهرها فمن اراد ان يكون من اهل السنه فليحذر طريقتهم وليلزم طريقه اهل السنه والجماعة والأشاعر أيضاً غلطوا في هذه المسألة لأنهم قالوا يرى من غير أن نثبت جهة يعني العلو من غير أن نثبت العلو فإن الله سبحانه وتعالى في العلو وليس كما قال هؤلاء فالمؤمنون يرون ربهم من فوقهم جل وعلا هذا باختصار ذكر من وقع في النفي والتعطيل أو بعضه في هذه المسألة في المقابل غلاة الصفية والخرافيون ومن سار على طريقتهم غلوا في باب الرؤية حتى زعموا أنهم يرون الله في الدنيا بأبصارهم ويكلمونه ويكلمهم وهذا اعني رؤيه الله جل وعلا في الدنيا بالابصار ليست لاحد من الخلق الا ما ورد فيه الخلاف في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليله الاسراء والمعراج في تلك الليله فقط فهؤلاء الغلات الخرافيون يعتمدون على القصص والحكايات وهذه ليست بحجة يعتمد عليها المؤمن بل هذه تضرح والحجة قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله ويشهد أهل السنة أن الجنة والنار مخلوقتان وأنهما باقيتان لا يفنى أبدا، وأن أهل الجنة لا يخرجون منها أبدا، وكذلك أهل النار الذين هم أهلها الذين هم أهلها خلق لها لا يخرجون منها أبدا، وأن المنادي ينادي يومئذ يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت على ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايضا هذا من عقيدة أهل السنة وجماعة وطريقته الإيمان بأن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن وقد اطلع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة وطلع اطلع على النار وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أقوام يعذبون في النار بل إن الله سبحانه وتعالى أخبر عن آل فرعون أنهم في النار وهم في قبورهم فإنها تكون حفرا من حفر النار قال تعالى النار يعرضون عليها غدواً وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وفي هذه الجملة التي قرات فيها بيان أن أهل الجنة خالدين فيها ابدا وأن أهل النار الذين هم أهلها وخلقوا لها يعني من الكفار خالدين فيها أبدا قال المؤلف رحمه الله ومن مذهب أهل الحديث أن الإيمان قول وعمل ومعرفة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ان الإيمان قول وعمل ومعرفة قول يعني باللسان وعمل يعني بالجوارح ومعرفة يعني بالقلب مراده بالمعرفة هنا اعتقاد القلب وعمله اعتقاد القلب وعمله قال يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية هذه عقيدة السنة والجماعة الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والاركان يزيد بالطاعه وينقص بالعصيان قال محمد بن علي بن الحسن الشقيق سالت ابا عبد الله أحمد بن حنبل عن الايمان في معنى الزياده والنقصان فقال حدثنا الحسن ابن موسى الاشيع قال حدثنا حماد بن سلم قال حدثنا أبو جعفر الخطمي عن أبيه عن جده عن عمير بن حبيب قال الإيمان يزيد وينقص فقيل وما زيادته وما نقصانه قال إذا ذكرنا الله فحمدناه وسبحناه فتلك زيادته وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه الله يعني هذا يشعر به المؤمن في قلبه إذا ذكر الله عز وجل حمد الله وسبح الله شعر بزيالة الإيمان وإذا غفل وضيع ونسي شعر بنقص الإيمان المؤمن عندما يأتي المسجد مع الأذان أو قبل الأذان ثم يصلي ما كتب له ثم يدعو ربه ثم يقرأ ما تيسر من القرآن ثم يصلي الجماعة بخشوع وخضوع واتباع للسلة هذه الحال يزداد فيها إيمانه لو ضيع ونسي تأخر مشاهدة المحرمات والشهوات صلى في بيته ترك الجماعة هل يشعر بما كان يشعر به لو كان الأول لا ينقص إيمان ثم قال أخبرنا أبو الحسن ابن أبي إسحاق المزكي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو عمرو الحيري قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي ومحمد بن أدريس المكي وأحمد بن شداد الترمذي قالوا حدثنا الحميدي قال حدثنا يحيى بن سليم قال سألت عشرة من الفقهاء عن إيمان فقالوا قول وعمل سالته هشام بن حسان فقال قول وعمل سالته ابن جريج وسالت ابن جريج فقال قول وعمل وسالت سفيان الثوري فقال قول وعمل وسالت المثنى بن الصباح فقال قول وعمل وسالت محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان فقال قولا وعمل وسألت محمد بن مسلم من الطائفي فقال قول وعمل وسالت فضيل بن عياض فقال قول وعمل وسألت نافع ابن, نافع ابن عمر أو نافع ابن عمر الجمحي فقال قول عمل وسألت سفيان ابن عيينة فقال قول عمل كل هؤلاء الأمة وغيرهم والبخاري حكى عن أكثر من هؤلاء وكذلك نقل هذا اللالكائي هو إجماع من أهل السنة وجماعة أن الإيمان قول وعمل ولماذا لم يذكروا الاعتقاد من يجيب لماذا لم يذكروا الاعتقاد ليش طيب جواب ثاني نفس الجواب احسنت لانه لم يقع فيه خلاف الا عند الغلاة الذي يقع المعرفة فقط تكفي او انما الخلاف مع اهل البداع او مع المرجئه من مرجئه الفقهاء او غيرهم وقع في القول وفي العمل وقع في هاتين المسالتين فينص الفقهاء فينص علماء السنه على هاتين واما اعتقاد القلب فانه لا خلاف فيه قال واخبرنا ابو عمرو الحيري قال حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن ابليس وسمعت الحميديه يقول سمعت سفيان بن عيينه يقول الايمان قول وعمل يزيد وينقص فقال له اخوه ابراهيم بن عيينه <تصفيق> يا ابا محمد تقول ينقص فقال اسكت يا صبي أسكت يا صبي بلى ينقص حتى لا يبقى منه شيء حتى لا يبقى منه شيء وهذا معناه عند اهل العلم أنه إما أنه يرتد عن الإسلام بشده نقصه فلا يبقى من إيمانه شيء هذا احتمال إذا ارتد هل يبقى من إيمانه شيء لا يبقى منه شيء واحتمال آخر أن مراده نقصان الواجب منه النقصان الواجب منه ينقص نقصا عظيما لأن الإيمان حتى لو وجدت المعاصي التي لا تخرج منه الله يبقى منه شيء ولو قل يبقى أساسه وأصله وهذا لا يزول الا بالكفر المخرج من ملة لان النصوص الكثيره دلت على ان اهل المعاصي وأهل الكبائر غير مرتدين بمجرد المعاصي فعلم ان الايمان المنفي في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ان كان الواجب منه الايمان الواجب ولذلك الأعمال أعمال الإيمان تكون أعمال قلبية وعمل جوارح والمؤمن بد ان يكون معه عمل القلب وعمل الجوارح لا يخلو وإلا كان هذا الدعوة فارغة هل يتصور من المؤمن أن يقول أنا آمنت بالله ورسوله وآمنت بالقرآن؟ وهو صادق في هذا الكلام لا يتصور ان لا يعمل عمل قلب وعمل جوارح لا يتصور هذا بل ضرب هذا من المحال فالعمل من الإيمان والإيمان إذا آمل العبد يعني قال واعتقد وعمل لكن يتفاوت هذا العمل هذا يتفاوت فلا يكون مؤمنا من لم يقم بشريعه الاسلام ولا بأدنى شيء من الاعمال ولهذا السلف رحمهم الله نقل عنهم الكلام الشديد في من ترك الفرائض في من ترك الفرائض قالوا هذا ليس بمنزله من ارتكب المحارم ليش هذا بمنزله من ارتكب المحارم ولكن في أحوال الجهل في أحوال الجهل وأحوال البعد عن الإسلام وأماكن البعيدة عن الإسلام قد يوجد من لا يعلم من دين الإسلام إلا اسمه ولا من القرآن إلا رسمه والله المستعان وقال الوليد بن مسلم سمعت الاوزاعي ومالكا وسعيد بن عبد العزيز ينكرون على من يقول اقرار بلا عمل ويقولون لا إيمان الا بعمل هذا معنى الكلام هذا معنى الكلام السابق ما في واحد يقر يقول انا اعترف واقر بان الصلاه واجبه والزكاة واجبه الفروض هذه واجبه ثم لا يعمل وين تكذب في اقرارك قبل أنها واجب عليك ولا تعمل بها يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد الله لا إله الا الله وهم رسول ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة قال الصابون رحمه الله قلت فمن كانت طاعاته وحسناته أكثر فإنه أكمل ايمانا مما كان قليل طاعات كثير المعصية والغفلة والاضاعه وسمعت الحاكم ابا عبد الله الحافظ يقول سمعت ابا بكر محمد بن احمد بن باكويه الجلاب يقول سمعت ابا بكر محمد بن اسحاق بن خزيمه يقول سمعت احمد بن سعيد الرباطي يقول قال لي عبد الله بن طاهر عبد الله بن طاهر يظهر له لمر ذكره الامير هذا ولا لا ما مر معنا ذكره الأمير عبد الله بن طاهر هو. لما تكلم مع أسحاق بالراهوي الأمير عبد الله بن طاهر يقول سمعت أحمد بن السعيد الرباطي يقول قال لي عبد الله بن طاهر يا أحمد إنكم تبغضون هؤلاء القوم جهلا وأنا أبغضهم عن معرفة إن أول أمرهم أنهم لا يرون للسلطان طاعة والثاني أنه ليس للإيمان عندهم قدر والله لا استجيز أن أقول إيمانك إيمان يحيى بن بن يحيى ولا كإيمان أحمد الراحمب وهم يقولون إيماننا كإيمان جبريل ومكائيل يعني من المرجع هؤلاء هم المرجع، وهم يقولون أن الإيمان هو التصديق، فإذا صدقت بالله، فتصديقي قد صدق جبريل وميكائيل بالله، ما في فرق، ما شيء واحد، ولهذا يقولون إيماننا كإيمان جبريل، كإيمان الرسول صلى الله عليه وسلم، نحن سوا في هذا الشيء، وهذا لا شك أنه من الأقوال الغالية الفاسدة فإذا كان الأمير عرف يقول أنتم تبغضون هذا القوم ممكن ما تدرون عنهم لكن أنا أعرف خباياهم لا يرون طاعة السلطان مع انهم مرجئه ضد الخوارج شوف كيف حتى بعض السلف صبح بهذا وقال إن المرجئه آخر أمرهم السيف وبعضهم عنهم فقال اهل الاهواء يعود امرهم الى السيف كيف هذا لان السبب هو الهوى والهوى يعمي ويعمي ويصم فاذا لم يوافق الامير هواهم خرجوا عليه قال وسمعت الحاكم يقول سمعت ابا جعفر محمد بن صالح بن هانئ يقول سمعت ابا بكر محمد بن شعيب يقول سمعت إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي يقول قدم ابن المبارك الري فقام إليه رجل من العباد فقام إليه رجل من العباد الظن به أنه يذهب مذهب الخوارج فقال له يا أبا عبد الرحمن ما تقول في من يزني ويشرب الخمر. فقال لا أخرج من الإيمان هذا كلام عبد الله بن مبارك رحمه الله يقول لا اخرجه من الايمان فقال يا ابا عبد الرحمن على كبر السن صرت مرجئا شوف كيف الخوارج إذا ما وافقت في رايه فعند مباشره ايش مرجئ يا ابا عبد الرحمن على كبر السن صرت مرجئا فقال لا تقبلني المرجئه لو حاولت تصير المرجئه المرجئه يتبرا مني المرجئه تقول حسناتنا مقبولة وسيئاتنا مغفورة ولو علمت اني قبلت مني حسنة لشهدت اني في الجنة لأن القبول من الله جل وعلا دليل على الإيمان إنما يتقبل الله من المتقين وهذا من ورع المبارك وإمامته رحمه الله ثم ذكر عن ابن شوذب عن سلمة ابن كهيل عنه هزيل بن شراحبيل قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو وزن ايمان ابي بكر بايمان اهل الارض لرجح الله اكبر هذا اخرج الامام احمد في السنه وهذا يشهد له قول النبي صلى الله عليه وسلم ما طلعت الشمس على رجل بعد النبيين افضل من البقره رضي الله عن أبي بكر. رضي الله عن أبي بكر. سمعت أبا بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريا الشيباني. يقول سمعت يحيى بن منصور القاضي. يقول سمعت محمد بن إسحاق بن خوزيما. يقول سمعت سمعت الحسين بن حرب. اخى أحمد, احمد أحمد بن حرب الزاهد. يقول أشهد أن دين أحمد بن حرب الذي يدين الله به أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص إذا هذه طريقة اهل السنة والجماعة هذه طريقة اهل السنة والجماعة وبالمناسبة تعرفون فيه يعني نزاع صار بين بعض الناس في مسألة تارك العمل سمعتم كلام الائمه يقول اقرار بلا عمل لا يكون هذا لا يوجد إقرار ولا إيمان بلا عمل والمساله عقلا لو تصورها الإنسان العرف أنه لا يتصور هذا إلا في أحوال الجهل هذه عندما يكون الإنسان في ديار الجهل لا يبلغهم من الشيء من الاسلام إلا شيء يسير لا يبلغهم من الإسلام شيء ولا يعرف عنه شيء أحوال نادرة هذه الأحوال وهذه الأماكن التي يكثر فيها الجهل إذا اشتبهت على طالب العلم أحوالهم يرفع أمرهم إلى العلماء الراسخين لا يتبنى هو بنفسه يرفع أمرهم إلى العلماء الراسخين والنزاع الذي يكون بين الناس في هذا المقام ينبغي للإنسان يتروى فيه ولا يغل وأن يرد الأمور إذا اتضحت يأخذ بها وإذا لم تتضح يردها الى كبار اهل البلد ويمسك عما عم لا علم له به هذا اسلم لدينه هذا اسلم لدين المؤمن ولا يضره ان شاء الله هذا الشيء لانه عمل بما جاء في النصوص النبي صلى الله عليه وسلم خرج على قوم يمسده صلوات الله وسلامه عليه يتدارعون في القدر الصحابه اللي حدث بهذا الحديث يقول ما في مجلس حمدت الله اني ما حضرت من مجالس النبي صلى الله عليه وسلم الا هالمجلس لما وجدته من غضب النبي صلى الله عليه وسلم عليه غضب على اهل المجلس غضب شديد حتى كانما فوقع في وجهه حب الرمان احمر وجهه صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر بن عاص يقول الحمد لله اني ما حضرت هذا المجلس حتى ما الناصر من ضمن هؤلاء اللي غضب عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فيا الله اهد لا تجعلنا من من غضبت عليه انتبهوا يا شباب انتبهوا يقول يتدارؤون في القدر ايش معنى يتدارؤون هذه الكلمه تحتاج شرح يتدارؤون الدرء هو ايش الدفع قال هذا ينزع بايه وهذا ينزع بايه سبحان الله حتى في القران كلام الله هناك من اخطا فكيف بكلام اهل العلم صح ولا لا انا باذني هذه سمعت شيخ ابن العثيمين في مسجده رحمه الله قالوا له فلان يقول عن كذا ضحك ان لا اله الا الله وان لا اله الا الله يقول كذا شيء قال يا اخوان هونوا عليكم وناس افتروا على الله ما يفترون على عباده وناس غلطوا في فهم كلام الله ما يغلطون في فهم كلام العلم سبحان الله الشاهد الحديث من المهم في هذا الباب قال هذا ينزع بايه وهذا ينزع بايه فغضب النبي صلى الله عليه وسلم كانما فوق في وجه الرمان وقال ابي هذا امرتم ابي هذا امرتم لاحظ لا هنا هل انا مامور باني اتجادل واتخاصم في الدين الجدال ما نهي عنه من ترك الجدال هذا موعود بالجنة ببيته في الجنة ومن ترك المرأة ولو كان محقا يعني ماذا أمرت به أنا ماذا أمرت أنا أطلب العلم من أهله إذا كان هذا الأمام ليس من أهله مشارك مثلي السلام عليكم السلام محبة في الله فوة في الله بس تخاصم أدرأ بآية ويدرأ بآية أبي هذا أمرتم إلا كتاب الله لم ينزل يكذب بعضه بعضا انما نزل يصدق بعضه بعضا قائد المحكمه يردهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول هذا القران حق وحي ما نزل بعضه يكذب بعض لا كله حق لكن انت اذا ما فهمت هذه الايه ليس معناها انها تعارض تلك الايه لا معناها انك انت ما فهمتها وبس انت في المشكله انت ما فهمتها ولهذا قال عليه الصلاه والسلام ان كتاب الله لم يزل يكذب بعض بعض انما نزل يصدق بعض بعض ما علمتم منه فقولوا وما لا فكلوه الى عالمه والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا هذه قاعده اسمها قاعده المحكم المتشابه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كشف الشبهات هي رد على الشبهات المثارة من الذين يدعون إلى الشرك وعبادة الأضرحة يثيرون شبهات ثلاثة عشر شبهات هل هي فقط الثلاثة عشر كثيرة فهو قبر قال أنا أعطيك جواب مجمل ترى هذا الجواب عظيم تمسك به وقد ذكر الله في كتابه في الآياء هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن ام الكتاب وأخروا متشابهات فاما الذين يقرؤون زيغوا فيتبعون ما تشابه من ابتغاء فتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا بكل من عند ربنا نقف وقفات الشيخ ذكر مثال عليه قال اذا قال لك المشرك على ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون او قال ان الرسول له جاه او شفاعه او نحو هذا من الكلام وانت لا تفهم هذا ما عندك القدرة العلمية على البحث في هذه النصوص اللي اوردها صاحب الشبهة أو مشغول عنها أو أنت من العوام عوام المسلمين اللي ليس لهم عناية لطلب العلم ماذا تفعل؟ ترد الأمر إلى المحكم وشي المحكم وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم والله سبحانه وتعالى بين أن المشركين كانوا يعبدون عيسى بن مريم وهو نبي ومنهم من عبد أمه وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك وأن من المشركين من عبد اللات على قراءة التشديد رجل كان يلدته السويق للحجاج محسن محسن كبير مات عبده غلوا فيه حتى عبدوا عوائد محكمة هل أمرنا الله أن ندعو غيره واحد يرفع يده يقول نعم ما فيه ما في آية في القرآن ولا في السنة ان ندعو غير الله ونستغيث بغير الله اطلاقا هل امرنا الله ان نطوف بغير بيته هل امرنا الله ان نذبح لغيره ونتقرب لغيره ابدا هذا محكم واضح فقل له هذه الايات محكمه وهذا كلام اللي انت قلته ما افهمه ولكن كلام الله لا يناقض بعضه البعض واعلم انه كله حق الجواب محكم سواء في باب اسماء الله وصفاته سواء في باب التكثير سواء في باب الولاء والبراء سواء في أبواب الجهاد سواء في باب الأمر وروف النهي المنكر سواء في أمساء الفقه والطهارة والصلاة والزكاة وإلى آخر أمور الدين نرد ما اشتبه علينا إلى ما أحكم نرده إلى المحكم الواضح وليس هذا في كتاب الله بل حتى في كلام الرسول صلوات الله والسلام عليه إذا اشتبه علينا شيء نظن الذي هو اهدى والذي هو أحسن ونظن به الخير ونعلم أنه حق وهدى ولكن نقول هذا ما فهمناه لجهلنا ونقص عقولنا فنرده إلى المحكم وليس هذا خاصا بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم فقط بل حتى في كلام الصحابة والتابعين والائمه وعلماء المسلمين الذين عرفوا بالسنة والجماعة إذا اشتبه عليه شيء من كلامهم خذ عليه نرده إلى المحكم إلا نفعل هذا خسرنا وهلكنا والمسألة هذه ما تحتاج ترجع لواحد عابد ولا واحد قائم ليل ولا ترجع إلى واحد صدقاته كثيرة تحتاج الى الراسخ في العلم هنا قال والراسخون في العلم ما ذكر المصلون والخاشعون والمتصدقون معنا اثنى عليهم في مواضع أخرى لكن في هذا المقام مقام الشبهات ما ينفع للراسخ في العلم تروح الغير ما ينفعك يتوبك أكثر هذا علاج لمن اراد الله له الهدايه قال رحمه الله ويعتقد اهل السنه ان المؤمن وإن اذنب ذنوبا كثيره صغائر وكبائر فانه لا يكفر بها وإن خرج عن الدنيا غير تائب منها وما على التوحيد والإخلاص فان امره الى الله عز وجل ان شاء عفا عنه وادخله الجنة يوم القيامة سالما غانما غير مبتلا بالنار ولا معاقب على ما ارتكبه واكتسبه ثم استصحبه إلى يوم القيامة من الآثام والأوزار وإن شاء عاقبه وعذبه مدة بعذاب النار وإذا عذبه لم يخلده فيها بل اعتقه وأخرجه منها إلى نعيم دار القرار هذه عقيدة السنه والجماعة في أهل الذنوب والمعاصي أنهم تحت مشيئة إذا ماتوا عليها من غير توبة أما إذا تابوا تاب الله عليهم إذا تابوا تاب الله عليهم قل يا عبادي الذين أسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله إن الله يغفر الذنوب جميعا حتى الشرك حتى الكفر حتى أعظم الذنوب الذي هو الشرك والكفر إذا تاب العبد منه تاب الله عليه وقوله جل وعلا إن الله لا يغفر أي يشرك به ويغفر ما دون ذلك لم يشاء هذا في من مات ها. من غير توبة انتبه احفظ هذا المعنى لأن من مات بتوبة فلا فرق بين الشرك وبين غيره كله يغفر الله إذا تاب العبد صح ولا لا إذا تاب العبد من الشرك أو الكفر أو مدونه من الذنوب تاب الله عليه ما في بي فرق بين الشرك وبين غيره متى فرق بين الشرك وبين ما دونه إذا لقي الله من غير توبة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الموضعين في سورة النساء وفي سورة المائدة قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار ثم إن المؤمن الموحد المسلم الموحد إذا مات من غير توبه وهو عنده ذنوب ومعاصي. وكبائل. هو تحت المشيئة كما تقدم إن شاء الله عفى عنه وادخله الجنه بفضله ورحمته وإن شاء سبحانه وتعالى عذبه في النار بمقدار ذنوبه ولا يخلد في النار ولكن قد تطول مدته بحسب ذنوبه هذا فيه الرد على من؟ عن خوارجه الذين يقولون إن أصحاب الكبائر خالدون مخلدون في النار ومن الأخطاء ايضا في هذا المقام ما ذكره بعض المتكلمين من الأشاعر وغيرهم أنه يمكن أن لا يدخل أحد النار البته من المسلمين هذه مقولة يرددها بعض المعاصرين اليوم يعني وهي من مقالات المشاعرة يقولون يمكن انه يغفر لجميع المسلمين ولا يدخلون أمر هذا غلط وباطل ومخالف للأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف؟ الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عليه الصلاة والسلام بماذا؟ انتبهوا أخبر انه يشفع يوم القيامة لمن؟ لأهل كبان من أمته وخبره حق ووحي من الله لا يخلف وهذا الدليل على بطلان هذه المقالة ولهذا علماء السنه يقولون في كتب العقيدة ويقول نؤمن بأن جملة من أهل الكبائر سيدخلون النار ما هو كل أهل الكبائر أو كل صاحب كبيره لا بد يدخلون النار لا يقول نؤمن بأن جملة الله عن مقداره جمله من الاخره يدخل النار لكن قد ي... يعفو الله جل وعلا عن بعضهم قد يعفو الله عن واحد عن اثنين عن جماعه عن طائفه الله, وعلا. الله جل وعلا بين ذلك في كتابه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن من صياغ العموم وهذا لا شك ان مشيئه الله سبحانه وتعالى ليست مشيئه مجرده انما مشيئته متعلقه سبحانه وتعالى بعلمه وحكمته ورحمته وفضله وجوده وهو الحكيم العليم ونسأل الله أن يتجاوز عنا وعن إخوان المسلمين واغفر لنا ولكم ولجميع المسلمين يقول وكان شيخنا سهل بن محمد رحمه الله يقول المؤمن المذنب وإن عذب بالنار فإنه لا يلقى فيها إلقاء الكفار ولا يبقى فيها بقاء الكفار ولا يشقى فيها شقاء الكفار هذا كلام الطيب موافق لما جاء في النصوص الشرعية من أن المؤمنين ليسوا كالكفار في النار قال الصابون رحمه الله ومعنى ذلك أن الكافر يسحب على وجهه إلى النار ويلقى فيها منكوسا في السلاسل والأغلال والأنكال الثقال والمؤمن المذنب إذا ابتلي بالنار فإنه يدخل النار كما يدخل المجرم في الدنيا السجن على الرجل من غير إلقاء وتنكيس وقو ومعنى قوله لا يلقى في النار إلقاء الكفار أن الكافر يحرق بدنه كله كلما نضج جلده قدل جلدا غيره ليذوق العذاب كما بينه الله تعالى في كتابه في قوله تعالى إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلدهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، نسأل الله العافية والسلام. وأما المؤمنون فلا تلفح وجوههم فلا تلفح وجوههم النار ولا تحرق أعضاء السجود منهم. إذ حرم الله على النار أعضاء السجوده يعني سجود المؤمن وهي الجبهة مع الأنف والكفان والركبتان وأطراف القدمين. قال ومعنى قوله لا يبقى في النار بقاء الكفار أن الكافر يخلد فيها ولا ولا يخرج منها أبدا ولا يخلد الله من مذنب المؤمنين في النار احدا ومعنى قوله ولا يشقى بالنار شقاء الكفار أن الكفار يؤيسون فيها من رحمة الله ولا يرجون راحة بحال وأما المؤمنون فلا ينقطع طمعهم من رحمة الله في كل حال وعاقبة المؤمنين كلهم وعاقبة المؤمنين كلهم الجنة لأنهم خلقوا لها وخلقت لهم فضلا من الله ومنه هذا الموضوع فيما يتعلق بأصحاب الكبائر قال رحمه الله تعالى واختلف أهل الحديث في ترك المسلم صلاة الفرض متعمدا فكفره بذلك أحمد بن حنبل وجماعة من علماء السلف رحمهم الله وأخرجوه به من الإسلام بالخبر الصحيح بين العبد والشرك ترك الصلاة فمن ترك الصلاة فقد كفر وذهب الشافعي وأصحابه وجماعة من علماء السلف رحمة الله عليه اجمعين الى انه لا يكفر ما دام معتقدا لوجوبها وانما يستوجب القتل وانما يستوجب القتل كما يستوجبه المرتد عن الاسلام هذا القول الثاني من اقوال اهل الحديث والسلف الصالح قال وتأول الخبر من ترك الصلاه جاحدا لها يعني جعل الترك هنا ليس مجرد عدم الفعل وإنما جعل الترك هو الجحد ان جعل الترك تفسيره إيش جحد الصلاه قال كما اخبر سبحانه عن يوسف عليه السلام انه قال اني تركت مله قوم لا يؤمنون بالله وهم بالاخره هم كافرون ولم يكن تلبس بكفر ففارقه ولكن تركه جاحدا له يعني قالوا ان الايه يوسف إني اني تركت ملة قوم تركت يعني ليس كان يعمل بشيء من مله هؤلاء القوم واعتقد ثم تركه وانما المراد ايش أني جحدتهم وهذا كلامهم هنا ولا شك أن الآية حملها على هذا المعنى لعدم القول بأن يوسف عليه الصلاة والسلام كان على ملته هذا حق أنه ليس على ملته ولكن هذا ليس بلازم أن نقول بهذا التاويل لأن الترك معناه أوسع وأشمل من هذا فلا يلزم عندما يقول تركت لا قوم أنه كان يعمل بها ثم تركها هذا ليس بلازم وإنما هي عرضت عليه ودعي لها فتركها فلو عرض على رجل مسلم عقيدة النصارى وقيل له تنصر فهو يقول انا تركت عقيده النصارى ايش معنى تركته ابتعدت عنها واجتنبتها عنه وتبرات منها ولا يلزم ان يكون المسلم حصل منه عمل من عمل النصارى وعقيده من عقيده النصارى فالتاويل هذا فيه نظر تاويل الحديث بين الرجل وبين الشرك الكلف وترك الصلاة بين الجحد فيه نظر والصواب ان الترك هنا هو على ظاهله وهو الذي لا يصلي حتى لو أقر بها بالدلالة الأحاديث الأخرى الدالة على هذا المعنى مثل قوله صلوات الله وسلامه عليه نهيت عن قتل المصلين دل على أن المراد ليس الجاحدين يقتلون وإنما يقتل تارك الصلاة والمسألة هذه خلافية لا العلم من رجح هذا القول ومنهم من رجح هذا القول ولكن ليس معنا ترجح القول عند الشافعي رحمه الله أن الرجل يقال لا أنت لا تصلي يترك لا يقتل عنده يقتل يعني من يقتله يعني هنا الان لو جاء واحد من الخوارج قال انتم الان تقتلون الناس يقول ما فهمت كلام العلماء انت اخطات في كلام عندما يقول يقتل هذا يرد الى قاعده عندهم في الحدود الشرعيه ما تنخرم مثل واحد من الضالين من المعاصرين رد عليه الشيخنا الشيخ عبد المحسن عباد حفظه الله تعالى في رسالة اسمها الانتصار لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأخيار جاء في موضع من المواضع وقال هذا عبد الرحمن بن مهدي يقول لو رأيته جهميا على ذلك لضغبته عنقه يقول شوف كيف هذا يجرئ الناس على الدماء هو يجتزئ هذا النص ويترك ايش السياق والسباق والقرائن المعروفة عن عبد الرحمن بن المهدي وعن أئمة الإسلام كلهم هذا مفتي يفتي بفتوى والذي ينفذ عنده وعند غيره منهم الأمر ولكن يبين لولاة الأمر أن هذا هذا جزاؤه وهذا حقه أن يعذّر بهذا التعذير ولذلك عبد الرحمن بن المهدي كانوا موجودين في عصره ولم يفعل هذا ولا تلاميذهم فعلوا هذا فعندما يحمل كلام الأئمة ما لا يحتمل بفهم سقيم فليس العيد في كلام الأئمة وإنما العيد في هذا الفهم فانتبهوا يا إخواني وهذا كثير يتردد علينا وعليكم يمر عليكم كثير فإنسان يتهم الرأي ويتهم فهمه هو فالشافع عندما يقول يقتل طريقتهم كما ذكر وفقها انه يدعى للصلاه تعال صل يدعو الامام او نائبه فيأمره بالصلاه فاذا قال لا اصلي يسجن ثم قال تصلي ولله. فإذا فاذا صر على ذلك عرض على السيف تصلي وإلا ضربنا عنقك شوف كيف ما يقولون تارك الصلاه يترك ثم إذا أصر بعد عرضه على السيف على ترك الصلاة فإنهم يقولون بقتله وقتلوا هنا يكون هذا القتل عقوبة تعزيرية له ولحد يقام في الأرض خير من أن تمطروا 40 صباحا إذا قيم على واحد هذا تابع وخاف الالوف هناك من يدخل جنه بالسلاسل لكن هذا التنفيذ وهذا الحكم للقاضي الشرعي ولولي الامر هو الذي ينفذ ليس للافراد نعم والحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن هل يعني أن الزاني في نازل ينزع منه الإيمان بالكلية هذا تكلم فيه العلماء شرحوا الحديث ولهم فيه عدة أقوال وذكروا أن الإيمان أصل الإيمان لا يزول بالكلية أصل الإيمان أساس الإيمان لا يزول وإنما يذهب منه الإيمان الواجب ولهذا الزاني ما يحكم عند اهل السنه جمعا بكفره نعم يقول في مساله خلق الجنه والنار أشكال علي استدلال اهل السنه على وجود الجنه الان وانهما مخلقتان الان في النبي صلى الله عليه وسلم لهما في ليله المعراج معنه قد يقال ان رؤيته صلى الله عليه وسلم انما هي لاحد او لأحد لم يحصل بعد هذا الشيء وأراه اياه الله تعالى كما سمع خششت على بلال في الجنه مع ان بلال لم يتبعد النبي صلى الله عليه وسلم صرح بهذا ما داعي لتاويلات هذه التحريفات لو تناولت منها عنقودا لاكلتم منهم ما بقيت الدنيا لا نرد هذه الأشياء لما يشكى عليه إنسان الله يقول اعدت للمتقين جنة اعدت الكافرين في النار هذه والله بعض الخط ما عرف تقرأ بعضه واضح بعضه, بعضه. لماذا كرر المؤلف ذكر المؤمنين لله؟ في يوم الآخر ذكر المؤمنين لله يا سلام متكرره عادي يقول هل نصيحه لطلبة العلم لماذا يبداون دعوتهم الى الله حين يرجعون الى بلادهم الله اكبر الله أكبر. كل واحد منهم الآن مثل السراج وهو يأخذ من هذا الوقود العلم ويضيء الناس بمقدار ما عندهم العلم أول ما يبدأ به تعليم الناس الخير التوحيد التفسير الحديث السيرة النبوية الفقه في الدين يجمع بين هذه الأمور يعلمهم القرآن يحقبهم كتاب الله جل وعلا يعلمهم معانيه قصار السور حتى تصح صلاتهم يؤدى بالمهمات التي تصحح دينهم مع الاحسان اليهم والرفق والرحمه والصبر عليهم شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مدينة عبد الله بن سلام يهودي علماء اليهود قبل ان يسلم رضي الله عنه يقول رايت وجهها ليس بوجه كذاب سمعته يقول ايها الناس اطعموا الطعام اطعموا الطعام شوف كيف وصلوا الأرحام أيها الناس أفشوا السلام واعطهم الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيات تدخل الجنة بالسلام الاحسان إلى الناس وإصال الخير لهم جلالتهم على معالي الأخلاق وما فيه نجاتهم وسعادتهم هذا يطلب الدعاء له ولاخيه استخراج الفيزه لزوجته الله يسهل أمره وامر كل مسلم شاء الله يسهل امور المسلمين يفرج همومهم شاء الله ذلك طيب ما هو الفرق بين تارك الصلاه عامدا او متهاويا وجاحدا الذي يجحد وجوب الصلاه باجماع علماء المسلمين يكون كافر ما في خلاف والذي يتهاون في الصلاه هو المتعمد لتركها عندهم وهذا الذي فيه خلاف الصحابه المنقول عنهم انهم يرون انه كافر ونقل عن بعضهم كما ذكر ابن عبد البر في التمهيد وهنا ذكر عن الشافع والجماعه انهم لا يرون كفره صلاه خلافيه صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين